رساله من المهجر اقول بها كافي رحال كافي طبعا بعد ما كل الرحال من الترحال وقف يخاطبها هسه ويقول كافي يا رحال كافي عود الديره تهلك روح ارجع المي كافي يا رحال كافي عود الديره تهلك أو على شفاف الغيم اطبق شفتك واشرب عوافي يلي عينك خاوة نجوم الفرية وغيرك على الكاس غافي كافي مملت بعد من جدمك دروب المنافي أو هذه آثارك حلم مذبوح في السيوف التجافي وانت بين الآه والأحاه تتمرجح على حبال القوافج قد شقيت وذبلت زهرة حياتك للصديج الما يوافي قد شقيت وذبلت زهرة حياتك للصديج الما يوافي كافي يا رحال كافي يا أشف من ريحة النسرين لو نامت على خدود الشفافي كافي يا رحال كافي يا أشف من ريحة النسرين لو نامت على خدود تشفافي ويا صلابة عود ضامي فطم تنهود الفيافي كافي تترجى النشر من بين ذرات السوافي كافي يا رحال كافي كافي الماصح نصيح لروحك الطيبة نصحها كافية الماصح نصيحة لروحك الطيبة نصحها وهذه طاحونة عذابك ذرت بعينك ملحها 35 عام بكل نزحها أو كل قبحها ساهرتها اليالي عتمها البخل ما جادت عليك في صباحها اسهرت ترتاجع لرمحك والشمس ما بين العينك رمحها يلي قلبك صار للرميات شاخصها وشبهها هو هم يوم الفرح مربيل حتى تشارك الواد فرحها هو جرحك هم ما لقيه تدواه حتى تحير بالناس وجرحها هو هم يوم الفرح مربيل حتى تشارك الواد فرحها وهو جرحك هم ما لقيه تدواه حتى تحير بالناس وجرحها تافية رحال شد الراحلة وعمر جنحها ارجع لديرتها الأكياع مديرتها وصرحها هب لعله وعسه يصح لجروح قلبك من يشافي هب لعله وعسه يصح لجروح قلبك من يشافي ارجع ارجع حتى لو تمشي على الجمرات حافي ارجع ارجع كافي يا رحال كافي لا غرابه لو تلاطم سيل غيظك لا غرابه لا غرابه لو تلاطم سيل غيظك لا غرابه يلي روحك يا سمينه تفوح بالحب والصبابه او لا غرابه من تحن روح الغريب بغربته ويذكر احبابه يا اخ الترحال هذه ديرتك فتحت صدرها بكل رحابه أو فرق ما بين الرمل من يخدع الضامج سرابة أو بين غيث اليروي شبد القاع من عين السحابة وردة قل لك لا تأمن دنيتك ما إلها خوان وصحابة دنيتك سنذيب من تضحك تذب تربات غابة شلون إلها عيون وكحة أوكح وأصلف من عيون الرقابة خلها يا رحال خليها بهواها الدنيا ما ايلها جرابة ابدال ما تعتب عليها غني موال وعتابه غن� غندي بلا يناي الناي بين ظلوعك وقلبك ربابه للوطن للآه للحب غني للشوق وعذابه ابدال ما تعتب عليها غني موال وعتابه الناي بين ظلوعك وقلبك ربابه للوطن للآه للحب غني للشوب وعذابه يلي طورك من تغني العلة المدن في عافي ولو تغني نعلمة ستشة حياتي ما امن صوتك الدافي وما اقل لك شلمة الماء ضايق هموم المنافي ولا اقل لك كافي كافي كافي يا رحال كافي اعجل اعجل راحس لا غرابة لو تلاطم سيل غيظك لا غرابة يلي روحك يا سمينة تفوح بالحب والصبابة لا من تحن روح الغريب بغربته ويذكر أحبابه يا أخو الترحال هادي ديرتك فتحة تصدرها بكل رحابة أو فرق ما بين الرمل من يخدع الضامي بسرابة أو بين غيث اليروي شبد القاع من عين السحابة وارده قل لك لا تأمن دنيتك ما إلها خوان وصحابه دنيتك سنذيب من تضحك تشذب تربات غابه شلون إلها عيون وكحة أوكحوا أصلف من عيون الرقابة خلها رحال خليها بهواها الدنيا ما إلها قرابة أبدال ما تعتب عليها غني موال وعتابة غني غني بلاي ناي بين الظلوعك وقلبك ربابة للوطن للآه للحب غني للشوق وعذابه يلي طورك من تغني العلة المدن في عافي ولو تغني لعلبة شتشة حياتي ما امل صوتك الدافي ما اقل لك شلمة ما ضايق هموم المنافي او لا اقل لك كافي كافي كافي يا رحال كافي كافي يا رحال كافي موالين قبل قصيدة الموال الأول للحبيب والموال الثاني للعدو اللي هو للحبيب أقول بي ناحل بفرقات جسمي ولا عضو صاحبي نعمة الوادم وليلي كل وكف صاحبي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 وبحد سكر الفزع والنائب مضروب ما نرغب بعشرتك اطلع ما نرغب بعشرتك بيك المثل مضروب بالوجه مراية لا تن بالقفة بالوجه مراية لا تن بالقفة سلي والقصيدة بعنوان جروحها لنا اقول بيها هم بين ناع الموت والمدمع ياه ليوصل القطع الحبل الأسرع مسابق والجفن ينثر جمر من ضيم ولهيب الحاطم على الناس يتلفع اختنق صدر السماوات بسحاب الهم وبين القصف صرخة يا طفل تسمع سكوت الناس كلها وخرصة الديرة وما حد يحكيه غير القصف والمدفع وتنلقاء حلبيها خسف قارون ومن دوية القنابل جبلية زعزع سكوت الناس كلها وخرسة الديرة محد يحكي غير القصف والمدفع وتن وتنلقاء حلبيها خسف قارون ومن دوية القنابل جبلية زعزع بغمغ دجلة وفراتج تجروح لنا وبدال الدمه همومه قهر تنبع وغدت بالجفر تتعثر اجدام الموت وبكلمة تر من قاع الوطن مصرع او حتى النخل ترجف خوف سحفاته حتى النخل ترجف خوف سحفاته يا عين التنام او يا جفن يهجع او حتى الشمس لما تكل جدائلها حزينة على العراج بيا وجه تطلع وتساوى نهار بلادي ويا الليل ظلام وبس رصع صم الأجل يلمع مثل غضبة كليم الله اترى بغضب وتأثر كن بحبانا ذبح يوشع لا سلمة مرة ولا سلم منهم شاب ولا منهم سلم من بالمهد يرضع والبصرة حزينة تلوذ بالياويل وخراب البصرة بعد راح تتوقع وعين الناصرية سالت على الكوت والحي والسماوي دورا مفزع ان عادت كربل وردت ملاحمها او كل لحظة جسد يوقع على المبضع وحارات النجف وحارات النجف تتناور ويلموت وتلوذ بضريح الفارس الانزع ما بالوطن قرية ما نحرها الضيم وذرات التراب الربها تتضرع مخطوف الوجوه أو شاحبة من الخوف وعيون الزلم على الموت تتطلع ولم تمره ويتحرك الشباج تجفل خايف الأطفال والرضع لا سلمة مرة ولا سلم منهم شاب ولا منهم سلم من بالمهد يرضعه والبصرة حزينة تلوذ بالياويل وخراب البصرة بعد اش راح تتوقع او عين الناصرية سالت على الكوت والحي والسماوة يدورا مفزعا عادت كربلة او ردت ملاحمها او كل لحظة جسد يوقع على المبضع او حارات النجف تتناور ويلموت وتلوذ بضريح الفارس الانزع ما بالوطن قرية ما نحرها الضيم أو ذرات التراب الربها تتضرع مخطوفة الوجوه أو شاحدة من الخوف وعيون الزلم على الموت تتطلع أو لما انتمر هوية تحرك الشبات لما انتمر هوية تحرك الشبات تجفل خايف الأبطال والربع سكن ليل المناية ولوح المصباح وفاصل بين سهم البين والمنزع ومفاتيح الحبيبة الطاهره بغداد سلمها الزنيم وعلى الفشل ختل بببل مثل ما يختل المسعور لو شاف الدوار عليه تتجمع ختل لكن ترك نايه حب كل منزل تفنن بالجريمه وبظلم ابدع ومقابرنا الجماعيه استلذ بيها مثل ما يستلذ بالساكن الزبع يطرب لو سمع طفل ايتيم بصيح قدم ينتشي أو بتشكل يتمتع مجرم طاغي أو متفارق الخصة إلى بقاع الخيانة مأكل ومرتع رأوان غصص منها الوليد يشيب غصص إلها ينوح العالم الأرفع ناس تدور لها قبور ما تلقى أو ناس تورق بأموالها وتجمعها راوانة غصص منها الوليد يشيب غصص إلها ينوح العالم الأرفع ناس تدور إلها كبور ما تلقى أو ناس تورق بأموالها وتجمع أو خيل الموت هذبت والشعب ميدان والجمهور احنا ببطر نطلع مسابق بين ناع الموت والمدمع ياه ليوصل القطع الحبل أسرع مسابق وجفن ينثر جمر من ضيم ولهي بالحاطم أعلن ناس يتلفح البداية كانت مع الشيطان الأصغر اللي هو إبليس ونختم سهرتنا مع الشيطان الأكبر اللي هي أمريكا القصيدة نظمة تباني الحرب حرب الثلاثة وثلاثين يوما وقرأتها في الكويت أثناء الحرب طبعا وبعد الحرب قرأتها في لندن وفي كندا وهذه المرة الرابعة طلب من الأخوة وأقول وين القوة الصهيونية والجيش المغرور المارد يسموه الجيش الأسطورة الجيش اللايقهر والبائد كل ترسانتهم والقوة عجزت عن حزب الله الصامد مارون الراس تخبرنا وبنت جبيل عليهم شاهد اندحرت صهيون على الجبهة اعتمدت على الطيران الفاسد ظل يقصف اطفاله نسوة ويتصيد بالماء الراكد وهايفلول الجيش المحتل امست خوف وذلت كابد وهاي تقول الجيش المحتل أمست خوفه وذلة كابد وانت القاعد وانت بزودك يحلالك من تصبح قاعد جدك حاذر فاتح خبر وانت بهمة جدك وافد تسلم يا سيد نصر الله بوعدك وفاي من تواعد تسلم يا سيد نصر الله بوعدك وفاي من التواعد. تسلم ذيك العيد السمرة والله يسلم ذاك الساعد الصواريخك ذلت كل غاصب ومحتل وصهيوني وحافد صاروا جردان بكل ملجأ ما بين الهارد والشارد صاروا جردان بكل ملجأ ما بين الهالك والشارد وخيبر واحد خيبر واحد صاروا خلعز زارع خوف بقلب الجاحد خيبر واحد خيبر واحد حير كل كاتب كل ناقد وسلاح الأمة العربية مكدس لا نافع لا فائد جيش استعراضات محشد مجند إلما وإلما حاشد هالمليارات يصرفوها للم يتقدم ويجاهد جيش استعراضات محشد مجند إلما أو إلما حاشد هالمليارات يصرفوها للما يتقدم ويجاهد شي فيد الجيش بلا صولة او شي فيد اسلاح بلا ساعد كل اسلاح الوطن العربي فد ويروح الخيبر واحد كل اسلاح الوطن العربي فد ويروح الخيبر واحد تسلم تسلم يا سيد نصر الله بوعدك وفايم نتواحد تسلم ديك العيد السمرة والله يسلم ذاك الساعد الصواريخك ذلت كل غاصل ومحتل وصهيوني وحاقد صاروا جردان بكل ملجأ ما بين الهالك والشارد وخيبر واحد صاروا خلعز زارع خوفوا بقلب الجاحد خيبر واحد خيبر واحد حيروا كل كاتب كل ناقد واسلاح الامة العربية مكدس لا نافع لا فائد جيش استعراضات محشد مجند علما والمن حاشد هالمليارات يصرفوها لما يتقدموا يجاهد شي فيد الجيش بلا صولة شي فيد اسلاح بلا ساعد كل اسلاح الوطن العربي فد ويروح الخيبر واحد كل اسلاح الوطن العربي فد ويروح الخيبر واحد تسلم تسلم يا نصر الله وعاشت ايدك يا مولانا تسلم تسلم يا نصر الله وعاشت ايدك يا مولانا اقصف سيدنا بحق جدك لا تتأخر لا تتوانه فرصب ايدك اقصف دمر كلها تقول لك مو بسانة زمرت صهيونية وقلهم من خبر ثاراته يا نا جدك حيدر قاتل جدهم مرحب من طب الميدانة لليوم الاحفاد انجمعت حق دوعلها دي وقرآنه شفت الطيار اللي يقصف بكل أحقاد يصب نيرانه لا يرحم طفله ولا مرضع ولا يرحم عاجز بمشانه اليوم نحاسب جيش المحتل باشر تتحاسب أعوانه تسلم نصر الله ولا تهتم يرعاك البار بإحسانه خيبر واحد خليل أعلى أو خل ناره تلوح باسمانه بدان الواحد أطلق مية اطلق ما تحوي الترسانة خيبر واحد خليل اعلع وخل نارة تلوح باسمانة بدال الواحد اطلق مية اطلق ما تحوي الترسانة اقسم سيدنا واحلف لك حلفة من يحفظ ايمانه لو شعب الصهيوني تحرقه بكل رجاله او كل نسوانه ما يعادل دم طفلا ضربت ودمها يسيل ببلدة قانة لو شعب الصهيوني تحرقه بكل رجاله وكل نسوانه ما يعادل دم طفلا ضربت او يسيل ببلدة قانا شفت الطيار اللي يقصف بكل لحقاد يصب ميرانه لا يرحم طفله ولا مرضع ولا يرحم عاجز بمشانه اليوم نحاسب جيش المحتل باشر تتحاسب أعوانه تسلم نصر الله ولا تهتمي رعاك الباري بإحسانه خيبر واحد خلي لعلعه وخل ناره تلوح باسمانه بدال الواحد اطلق مية اطلق ما تحوي الترسانه اقسم سيدنا وأحلف لك حلفة من يحفظ إيمانه لو شعب الصهيون تحرقه بكل رجاله او كل نسوانا ما يعادل دم طفلا ضربت ودمها يسيل ببلدة قانا عاشت قانا الارض الحرة او تسلم يا حزب الله الصامد عاشت قانا الارض الحرة وتسلم يا لبنان الصامد او تسلم يا سيد نصر الله ذليت الصهيون المارد او خيبر واحد يا منارك حرقة عرش الحكم الفاسد كل سلاح الوطن العربي او كذاك الصادر والوارد لا بل كل سلاح العالم فدوه يروح الخيبر واحد فدوه يروح الخيبر واحد لا من الاول ما يصير عاشت قام الارض الحره أو تسلم يا حزب الله الصامد تسلم يا سيد نصر الله ذليت الصهيون المارد خيبر واحد يا من نارك حرقة عرش الحكم الفاسد كل اسلاح الوطن العربي أو كل ذاك الصادر والوارد لا بل كل اسلاح العالم فدوا يروح الخيبر واحد فدوا يروح الخيبر واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا لكم في عمالنا أيها الإخوة والأخوات ومن وحي هذه الأمسية استوحيت هذا البيت من الأبوذية والذي أقول فيه انكسر حرف الشعر ما حصل جابر وعسى صار صار جابر صلقت سمر رحمة ونشأ جابر زعيم القافي وشعر هوية وأخيرا أيها الإخوة والأخوات نقول هكذا عودنا أديبنا جابر الكاظم ولنا لقاء آخر في أمسية أخرى وبلد آخر من بلدان المهجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة التقلين لبنان هاتف 03-033-734